بسم الله الرحمن الرحيم والشمس والقمر إذا وَإِنَّهَا إِذَا جَلَّتْ خَلا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى والارض بما تحاغا ومن في وما طحاها قَدْ أَفْلَحَ مَنْ ذَكَّهَا وَقَدْ خَلَحَ ان ملهوه فقم فندم على يد ربك بلا بين بسم الله الرحمن الرحيم وَاللَّيْءِ إِذَا يَوْشَاءَ وَمَا خَلَقَ الَّكَرَ وَالْأُنْفَى إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى أَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَدَقَّ بِالْحُسْنَى فَسَنُيِسُهُ لِلْمُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَرِخَ وكلب بالحسن فسنيسره للعسر وما